فقد كان يخاف من تجربة أشياء جديدة ولا يستطيع التعبير عن نفسه أمام الآخرين. كان دائما ما يشعر بالتوتر إذا طلب منه التحدث أمام زملائه ويبتعد عن الأنشطة التي لم يجربها من قبل حتى لو كانت ممتعة.